ورشات ويشف يعقوب في سكن يعقوب بلد سكن أبي في بلد كنعان وهذا شرحت يا لدي يعقوب لما كان يوسف ابن سفعة عشر سنة كان يرعى مع أخوة الغنام وكان ناشئاء مع بني بالهاء ومع بني زلبان نساءت أبي فأتى يوسف بشناع الرديع عنهم إلى أبيهم وكان إسرائيل يحب يوسف أكثر من جميعهم لأن الله ابن شيخ وخاه في صنع له تونية ديباج فلما رأوا أخوته أن أبيهم يحب أكثر من جميعهم شاناو ولم يطيقوا أن يكلموا بسلام ثم أن يوزف رعيا وأخبر بأخوته وأسد عيضاش أهله فقال لهم اسمعوا هذا الرئياء الذي رأيتها كأنني جرت جرزة في الصحراء وكأني جرزتي وقفت ثم انتصبت وكأني جرزكم تحذبها وتسجد لها فقالوا له أخواته أملكة تتملك علينا أو سلطانة تتسلط علينا فعزتها دويضاش نهله على أحلامه وعلى كلامه ورأى أيضا رؤية آخرة وقصها على أخوته وقال هذا قد رأيت رؤية أيضا كأن الشمس والقمر وإحدى عشقوها ما ساجد لي وإذ قصها على أبي وأخوته سجر أبي وقال له ما هذا الرؤية الذي رأيتها هل نجي أنا وأمك وأخوتك لنسجد لك على الأرض هس حال ذلك أwen وبحظظ كل